بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك القتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنفقون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 يخَادِعون اللهه والَّذينَ آمَلوا وَماَا يخدَعونَ إِللا أَم فزَهُم وَماَا يَشرون فيِي قُل مِم مَ رَبُ فَزَادَ اللههُ مَرَضَ فزادهم الله مرضا وَلَهُم عذاابُ أَلم بِمَا كانَوا يَكذِبون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 السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا قالوا إنا معكم إنما نَحْنُ نحن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 مَا حَوولهُ ذَهَبَ اللظُ بِنُورهِمْ وَتََكَهُم وَتَرَكَهُم, وتركهم فيِي ظُلومات لا يُبُصون صُّ بَقْمُعُم فَهُم لا يَجِعون أَْكَ صَييّبِم مِنَ السَّمَااءِ فِيهِ ظُلُمَاتُ وَرَعْدُ وَبَرقُ يَجَعللُون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 شَ فيهِ وَإِذاَا أَلَمَ عَلَهم قام وَلَ شَ اللههُ نذَهَبَ بِسَمهِم وَابِصَارهِم إِ اللهه على كلُّ شَ قَد يا أيهَن اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الذي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة, فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من اِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن لَم تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ فَاتَّقُوا النَّارَ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 هَٰؤُلَاءِ كَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ من ربهم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 وَيَقُطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يميتكم؟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 وَلَِِّي أَْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُون وَعََّمَ آدمَمَ الْ الأأَسْمَاء أَكُلهَا ثَُّ عْرَضَهُمْثَُّ عَْرْضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَتِ فَقَالَ أَ بِأُونِي فَقَالَ أَمْ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم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 فسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا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 قال آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هداي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 حسب البر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاه وان انها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون ان ربهم وانهم اليه راجعون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسها شيئا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 فَأخَذَتكُم الصاعِفَةُ وَآ تُمْ تَظُون ثمَُّ بَعثْنَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُم علَّكُمْ تَشكُون وَظََّلناَا عَلَكُم الغمامَ وَآ سَلَّ عَلَكُم الْمَن وَسَّلو كلُلُ طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون